والله الله اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعض قال رحمه الله تعالى باب صلاه الضحى صلاه الضحى باب صلاه الضحى صلاه الضحى برق الخوب باب يحيى صلاه الضحى مركه وحير وحاول السير الخياة حكم كذا اقوال اللي حاله فجلته المحجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وفسل المعاني قولك كوبات مره وها ويا ولو عدد كذا سوق الافماري قولك لا بعدنا الله تشراع الا للسبب سبب مو يعني لو لو جديو صوبك وها صلى الله عليه وسلم اختياره توجد الصوب بي كسبه جيتك قولك صديحات لا تستحب أصلاً أصلاً بل ما سنة أيوية قولك أفراد ما هو حقباء يستحب فعلها تارة و ترقها تارة ما هو السماء والسنة؟ ما هو السماء والسنة؟ قولك شراد الحقباء تستحب المواذبة عليها في البيوت لا في خارج البيوت وحصن الله الا داعي عمرك يقول له لكن غورياديا تبحثان واخو توكيميس قوله اللي قال وانها بدعه سمعه وهو بدعه قول جاه سنه قواه وا وركع ورضوا هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه مركه حوال الاريبام انس بن مالك صحاب جلاله صلاته وحلو دي غسل وضوئي والصلاه هو شنبيري والصلاه الضحى بالكور بالويري وغسل وضوء الصلوات خمس الصلوات خمس والصلاه شنبنا الضحى على الجرمائي طبيب اثر تنفع المحارس او حل اياه حويا وخرجت بالقد بالضحى التخليه غسل وضوئي ما صلىها رسول الله صلى الله رسول كي اصحابي سبق انك توينت ارميهم تاع ابن قيم رحمه الله تعالى وحرغت جحيه إن أحاديث ترك إلا يسكدها يرغت جحيه لكن أحاديث ترك إلا تسكد قولك واصمع قولك أسعر راجح حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبيه مرغة مولى عقيد بن أبي طالب أن أمهاني بنتي أبي طالب أخبر ذوي ورنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله أنتك لي عام الفتح صندك مكلا فطحي ثمانية ركعات سدية ركعبات ملتحف مصر وكضوضورا في ثوب واحد مراكرية وحدثني عن ماليك العنبي النظر سأل مولى عمر بن عبيد الله أن هو به مرغة مولى عقيل بن أبي الطالب يا أخبره وارقمي أنه صمع أم هاني أم مغلب بنت أبي الطالب فقول يا ذهبت وانتغي إلى رسول الله رسولة الله حديث صلى الله عليه وسلم عام الفتح سمت في مكال فطري فوجدته وانهلي يغتسل سوى ميراني وفاطمة فاطماما ابنته قبليسي تستره اي فاصلت بثوب مره قال ذوحيتلي فصلنت علي وانسلامي فقال وحويري من هذه تنوائي فقلت وحامري امها لي ويا امها لي ويا بنت ابي طارب فقال وحويري مرحبا سؤله امهاوي امهاوي ام امهاوي سو دوين با قوس فلما فرغ مرفوك فارغ من غسل ميريسي قام يستغيو فصلى ووت وكدي ثماني ركعات سجد ركعضود ملتخفه مسوع فضوضوبا في ثوب واحد مركضيه ثم صرفوك بحي فقلت حمر يا رسول الله رسول كذا حي زعم ابن امي عريو واصدعمهوش هذه ابن امي هويده انكميدا قالوا علي يا عليها ام علي, علي أنه قاتل انه قاصر انه من دلدونه قد من اميل دليو اجدروا اميل دلي فلام بيرو بيروي يعني فلما فرق رسول الله خيره فلام فقال رسول الله وحرص الله عليه السلام قد اجرنا وامكن جلدي من اجدت افكار من بلسيا امهاني ومهالي هذا المهالي وهجري وذلك قال القاصد ضحى بوهاه وحشاتي ما سم ورخو حويا حديث غدا نديبو قلنا نبي صلى الله عليه وسلم مر كان ايوب ريسو اا وخا بعدي مر كان سخويا يادو حكمداي وسوتاي و وخاي ولا سوتاي ده إذا حديثك لا يقادن يا بني الا ها ام وحويا اسم الفاعل على من عزم على تلبسي الا قف قف قف انه فعل كغدغلو فكل خاص وحويا اسمي سوى غتلا ذكرى الضوء قف قف انه جلو قاطع ولو اطلاق ذكرى حدي وتركى وحويا لسكدوا غنسوا لكن ورينا صلاه دغين مصلي ولو اطلاق ذكرى حضي وبارصلايلو صوم لكن ولي ولا صومين صايب دا وما الى ذلك قف في هذو وحجيو ايرو حجيو وبارصلايلو صوم ولي ولا بخين حاج ولا لوخ دلا بكره تسواسرات بنت الكلفلان بروغبيرا وحاليدا وا فلان عمر المخزومي مركا ابي وهب درو عمر المخزوميه او حوي او روح اها خاصه مشو زوجتي امننكي ام هالبوها مهانمكي وراي امكي قبي بوها اولادنا وواحد اشي حال يا لوكويو قالو ونا بحثدي وقتي فرحمك هذا كشكل يا ما هكا من دليس وكا بهويه وكا وجيمه جدينا هو بحثدي فرحمك وقتي فرحمك هل يصبح أيوك بنتهينا ويصبح عليه الصلاة فقال الرسول الله عليه الصلاة والله وقال قد أجرنا من أجرته يا أمهاني فقال الرسول الله عليه الصلاة والله قادنا إياه قوطنه وحوه يوحي أي ملقرس إلى اللدن الكريم وبهذا قال الجمهور جواهيرها للعلم الرصاصية كنت أخير ومنها الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة الرصاصية قاما أما ابن الماجسون إيا رقلا مذا وحيناه haddii markii iyaga minka wax uu madan qadiyo waa moqlad ama imaamku hawo لكن oo galay dilbaayo laakiin qabdo waxii ammaan gelin soo hadii imaamta iyo muamilku marka saxawayaan uu ogaloado ama marka wax loo dilibaayo ama laakiin fartu maadaa uu dilo وحدثني عن مالك عم شهابي الزبري عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي حاسك سعين أنها قال ذو حيثني ما رأيت رسول الله ماذا يصل ل أن تقريص صبحة الدحاء صلاة برغنك وأنني أعلم أنه أصبحها من صليص لي وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن حالي أشاني وإن خفف من التبيرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعم لي العمل عملك كيكتك وهو يحب إسوء والحال هو إسوءنا والجمل حاليه يدعونا الى حالين هيا خيبو جعري هي اي يعملوا والحال هو يسول يحبوا جعري هي ان يعملوا انه مرقص حويا غلطوا مخو يعمل بهم معصو كبتقرو كبقيوا داتكو الى كعملو كران او حيفروا بال قوه الجبيه عليهم دشورن امر خاص هو ياسي ان لوغي واجبين امر خاص هو يان غادي هادو دوله عمله وخ عائشة امحو ان فيسه وحو ان فيسه يذو انت اي كا عرفتي موياي انت اي كا عرفتي متلمايسه او وهي سلمته وهي تري سو صفر كي مو مو من موياي سو عادي وسل يسليانو ما عرف واخا هو يودو بالعلمي ها من بان فيسه تاسنا عيب ما ها وقدر احسن اما منتها الى ما سمعت وحدثني عمارة عن, عن زيد بن اصل عن عائشة انها كانت حياه الصلي الجديد بذات كتاب بحا برنقك ثم يرجعات سجد ركع ود ثم تقول وحورنج وحي لاهي لو نشر لي ابوايه ما تركتهم لو نشر هالدليل ليس سار لها ابوايه اللي راضي بي ما تركتهم نكر مره ثان جسد لواديه ابو ابي بكر عمر رومان هالدليل ليس سار لها حرام بيقطع كمان تگين انا وهي قال السنه لمده ما كان سوها ويا رقدات مدته هي مرخص يبقى و هو ولا يسقي الحياه وقت ال رقدات عددت اي تخي و العين اي فقاس سيده اي لكن وخا ويا العالم ابن الجري الجري الطبري وحريه الله تعالى الطبري عجيبها امام الطبري وانك الى فقيها كان فقيها, فقيها لا يعرف الا الفقه وكان المحدث الذي لا يعرف الا الحديث وكان النحوي الذي لا يعرف الا الا النحو وكان الذي لا يعرف إلا التفسير وكالقارئ الذي لا يغرأ إلا القرآن من كذلك يريدوها طبعا رحمه الله تعالى عجيبوها مع أن فن يقول قلب كي سيبوها وحد موضيسهم كي سيبوها من خطبها رحمه الله تعالى في غير عدد ما لا تكرر تكرروا كل ما تكرروا عدد مبلابين كل ما iska tuko saasuma qaba dal rahimu allah subhanahu wa taala ee ay iman badan asaasi ku tigay inuu qadaama rahimu allah taala fil mugnu isagu xuleeyahay aqal loo tawarqacay inta ugu badan waa sideed waa sidaxnaad ay qulamaan ee waxa wayan maarikiyad laakiin waxay qabaan inta ugu yar labar ficadood inta ugu badan waa sideed حرفيه وروحي القبان انتوير ولا ورح عدود انتو بدنوا 12 عدود بيقبان انت دخلت بيق بيق صحيح و بديهي سيدي ما بي الطبقه حديث صحيح و جماعته الله سعف وباب الجامع الصبحة الضحى صلها بابك كل من يقابيه ترجمان الى تهر فرق وضح يوم باب صلاة الضحى ويتورى هاي كما باب جامع الصبحة الضحى فرق وضح يوم فرق وضح يوم حول ترجمان الى ليسي بيار الصلاة المخصوصة المعروفة بصلاة الضحى صلاة دوقتي دو برق لك اللقاء خاصة يعدين تلك الحكم اما تعاد اما ترجمه اللي يروح يشاهد ليساوي او الشيخ هذا ابو فلسطين يا كانت متفريق بالجمله متفرق قال شنو هو الا جمع لو قلت كنكرو اما وقتي يادم وقتي ما خاصه او مناسب صار اني برك كي مسعاد والله تايتي ابو احكامته وحدثني يحيى عمارك عن اسحاق عبد الله بن ابي طلحه عمل اسحاق المالكي ان جلسته أيدي ايو اييدي هو ذا ضميرك مس انا خلاقي وياه ما انا كان لو علين مس عبد الله بن ابي طلحه لو علين عدل لو علين يوا ايو وبسم الله الاسبوع هي وياه عبد البر رحمه الله تعالى يا الامام شمس الدين عبد الحق رحمه الله تعالى اي عياض وحاليه إمام النووي وحاول أن تجدد إسحاق العربية طميلة جدته أن تجدد إسحاق أيدي بالعربية لا حدث بعض العلم استداء إبن أثير وحاول أن كتاب وحاو كيسا في أسد الغابة يأخذت بسلامتها وحاليه إمام النووي وحاليه إسحاق العربية والصحيح إسحاق العلم السلام عليكم لنا بعد رسول الله بقيته صلى الله عليه وسلم قلت عامر لكي يتبقى وفع كل منه لكي يتبقى ثم قال رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم قموا بيستعقى فار أسليه لكم ويسكتك قال أنا صحوري فقمتوا وعنى سكتك إلى حصير أو حقه لأننا نصغنا هذا وقد سوداء مذوق هذا يقول ما شيء يريبي لو بسر أحاولي أن أجل قلبي إنتي لو هو ذا أم أن أجل ما دامه يمتدى أن يرحي ومذوق هذا يودعه فأنا ضحتوا من خاصة روشيية مما يمدياك روشيية وعيال نبي في يبويلي عليه رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم وصففت أنا أريق وان صفتي واليتيم وأقونك وراءه قداشيس أقونك عسلوات ضميرة بن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهو العجوس هورتي أم إسلامتينا من وراءنا قداشي إلي صفتي فصلى لنا ونتك ركعتين لمرك ثم انصرف وكبحي. الجمع ولو مثال هم آه آه أي من شرف وكبحي طيب ماشي وحلقه هذليا هلكم معناها اللي قاعدان يا هو ويا بخذه الى سننها ان لجماع جمع لو كنت كنكروا وضربوا جمع لو كنت كنكرار وساني وحلقه قاعدان يا ا ولو الرساله خلافيه اهم نقطه ان منكره سحويه غبطه ايمر سحويه ما يمسد خلاف منقدر mas'aladan wuxuu qabanayaa labada leey qadada khilaafna naxar soo saartaa mas'aladan labada leey qadana yana wax weeyaan qabada uu iney raq qasay samkeenin walaw kaarad weedha shirigid haddii duqsan qosay waana xaq aadambayadu ishaalto sharaad waa sida labada mas'aladu وحدثني عن مالك عم شهابي زهري عن عمد الله بن عبدالله بن عطبا بن مسعود انه قال وحوري دخلت على عمر وخطط مرقلي بالهاجرتي واختلي على دعفات او كوليب ووجته وانهلي يصبح حيسى وصلني صريا فقمت وانساقه وراه بلا شيسى حقيسى عمده فقرغبني ويسوعوي حتى ادعالني لله وغيالي faqr qawali mar khasoo xawayga soo dhaweey hatta jacal in la ogeeyay xidaa ah muqaabalkii samaynay qarabkiisa oo muqaabalku muqaabal dawa muqaabal ama haga تاخرت مرقس وحويا ديبو بخماي مديبارو بخاي فصففره وانصفمي وراهو قداشيشه واتو سول الاسكو هيايو ثومتو وخلاقه قادنيا مساردي هو ولاقه قادنوا جمع لغوتكرو ثو لباادو خرافو كو جيدا لاقه قادن وفق هل دسي خلاته وعمله سلادي سمعن سحي سمعن سحي سمعن سحي سمع صاحس سمع صاحيسه خصوص بما باخسو المساله دا هي ضع او قركو امور خلاص حوي يا باسك او ما ما ظاهر في الترامهيو الى الانسحاب مسالهنا عمره حوي وحا اي حديث كم بيقوليها اورنوي وين سحيسه حديث كم بيدل يشدان حديث الريع يقدر يشدان وحوي حتى منك marxu xaqiiqadii kadi bu soo wareejiyo oo aktiisa keen soo jiide waxa ay ما salaad oo ay sahay ay buqti salaadasi ma shay baad ila oo buri waan marxaaxu xawaya lagu dulbireen karawii muddi waxa halkii wax uga sii wadaa halkii wax هو جماهير وأهل العلم السلاء أي القراموية أما بعض أهل العلم وحي قرام ما أنسحي شيء قرام حديث كانوا لي وحي ليهم وقصوا حويا وقصوا يرؤون كريهم وقصوا حويا وراءهم المستائي كريه إنه صلاة يحبين كمان وعدمين إنه مستاغين مكعب ورغو حصونا قلبيه لأنه حاول يسوي التاقل وصلاة وقفتونه وريد جينبه ورميحه لما صلاة احتمال ما يكون له وإذا جاء احتماله سقط للسلاء دليل لما شميها ارز عن وردل سوق صوصيا نوالغيها وسانوالغيها بعد هو احتمال ما بشيء والصحيح مساله ده الصراحه صلاه ويبريسا الا لضروره يمياه ضروره, ضرورة, ضرورة لو حي صحيه الضي صف يميرات كويره قد لو كلو صفتنا ادويهه مره سو كلو وحا ويا وداي ساي خطا هلكا ذنب اي صلاتنا ان كفتاك وحا ويا في بغداد جعحي مش لا ضروره واي هي ما بقدر روح على القبائل يبرخص حويا السحايسه ضوا قوله عمر والخطاب يعني له العوري يا ارسي ونع عباس الشامي ابراهيم النخعي ايامو الشعبي عروه يا ابو مالك غير قد وادو جواهر شغلك بس عم رابو تشديدي يرفع له حوي وعليه هايصه باب التشديد أتكيل الله أتكيل الله باب يهي في أي مرغة إن ومراقفك في أي مرغة إن ومرا أحد غفي بين يدي المصلي كتبني هرتيس وبه قال حدثنا يحياك حدثني يحي أحد تلجل لها الصومالي أولا قدر لك لأصومالي لأن حوالا ما ينبضا الصومالي يعمل ويسكر وما ينبضا وقدر لك تقاير يضي أحد تلجل في أي مرغة إن ومراقفك أتفاعلك وإنهي بين اليدين المصليف أحد انتظر لك البوطة وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بناصل على عبدالرحام من أبي سعيد الخضرية عبدالرحمن من أبي سعيد الخضرية أبي سعيد الخضرية عند رواسعد بن مالك الأنساري الخزرجي عبدالرحمن كاسرة واثقه إمام مسلم إيه أفضت الصورة كمية ويكووريان بخاري إمام في صيح وحوهي وحوهي في جلال أنه يقمرك يا حايد مائة واثنى عشرة بقل إيه يا مرقى يا حيال النبي أتصران وحورا يسوى حمره يسوي يا تضوات ثانية تضوات عن أبيه كود يا بي سعيد الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري إذا كان أحدكم متكي مرقويا يسلي كذا فلا يدع يسلي متكنا يا مرقويا فلا يدعي لكتين أحدا غف أحدكو أحد يا مرقو المرأي بين يديه أرتيسة وليدرأه هذا كالدفاعه ما استطاعين تعوضه فإن أباها دوديده فليقاتله الله تعلمه هو شيطان وليان استغع الشيطانا معها لفتيسا ذات ذيسا الشيطانا معه ألا تتشبيهه على الجريء وحاوليا فإنما هو كالشيطان وليان هذا البيل وحاوليا للجراء ألا تتشبيهها أما وجه الشبه على اما مشبه هي لا شيء لكاد انا تشبيهها للجروب تشبيهها مبالغه فائلية. وتشبيه مبالغه مركه عملك قبر يا عملك شيطانك وكله هو الشيطان يضربك على الصلاه وكواسواسيه قفكه اسبو وكواسواسيه وستاس واهي ما لدغالمك تعرف هذه مثلا كنت تجي له ما لدغالمك ترى من yareena dhukura dagaalabay waa isku waafaqsan yah wax dilikara mesela wakhad naso ama fowbha nagato ama sayaf iyo toriyo arayow wakhad wax dilaya saw waay isku waafaqsan yahay leeki asrahan di ah u hawl ka difaaco oo admarka subaxay ka dibna خود مکو اجي ملخ مكتو وحا وجهه تاسرور رسله خلافيه قول العلماء قول وحيد اهق لكن تفصيل ما كدرو حدي ارضغو قسدوه غير غفطاي دين وكو اجي لكن حدي القوماتي سيك قوتو بكله سالسه فيد لي حي من غاشي لي حلم وضعو وتفيهم kudu fashadaasi waa musharakaad oo inaad si saasadar leh u xidho si qowta iyo waqta ayba wasa ka baxdayba taasa waxa uu sooobnoqotay dib malaw qataas wax wal nugun maray rasuul Allahu ta'ala aleyhi salatu wa sallam wuxuu hadlisii aan Malik aan Abi an-Nadhar mawla Umar ibn Ubaydillah ibn Basil ibn Sa'id alladhi ibn Khalid al-Juhali arsalahu uun ila Abi Juhayb أبو جهيم بن حارث بن صمت بن عمر الأنساء ربا لإلحاء جهيم اللهم ستعانوا وأصحابي جليل وياك يسأله إسوء أبي ديني ماذا سميعا محكمق لي من رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمارغ غف مرية بين يدي المصلي كتوكري هرتيسة فقال أبو جهيم الحيري قال رسول الله رسول كلاي الحري صلى الله عليه وسلم لو يعلمها الدؤ وقال لها المارغ غف مرية بين يدي المصلي كتوكري هرتيسة ماذا عليه واحد دشيسة أو من الاتم الذنبيه ايه واحد دشيسة وحن ولا جري وحانلوجن وحالغيه هذا العلم وحكاولغيه هذا التعظيم يويني لأي أبيه مرخة صحويا وحواليسة قال للعلم مرخة صحويا تبدأ ويديسة تركيبها من الوقت اليوم بالإثم اللي مؤرم لكالا وحيالا يا ابن فعين وتاونا ذا ربعين أفرطا خيرا خيرا لوتي وخيرا من أي مرخة عين يدي هرطيسة قال أبن الله ربحيني لا أدري ما قال قال ربعين يوم غيره إذا أو شهرا أو صنعتا حسنا حسنا هل كان مرخة صحويا أه... حدد شوال سيدهاب الكرداني قلقا اليه عدت وحلول ديوان التغيمي والتعديلي ويه ويل ويل يسريو ا عدت, عدت كلاكشير وحات المرتي امام بالزرب في مسنده وصوصاري اه اه ويدس لكانا اي قيفه 40 خريفا افرت البيرو اطلع وصولته تصلتي ورخي سمح هو افرت معنا وحددتني عن مالك عزيزي بن الله صلى الله على الطابر يسار على كعب الأحبار الطابر يسار كعب الأحبار من كاليداه وعالمها من يهود كمين كد منه إسلامي قال المحويني لو يعلم المارغ ومفسر قد وقال لك وحاو يامر يمين يدي مصلي ماذا عليه لكان وحيا الله ايغصف به الا لا تقولوا خير لو تيقوا خير من أي مرغ انه مربي لي يدي هرتيسا بس الله سلامه العافيه وحدث لي عمالك انه برق وحسو قالنا عبد الله بن عمر قال انه هي كذا وكذا اي مرغ انه مربي لي يدي بين بين عيد مسايط عمر وهو وهن يونا يصلين اي فكريان وحدث لي عمالك عن نافع اللي عبد الله بن عمر قال وهو لا يا مرغ كان مربي لي قفرتي ولا يدع احد بوصله وتسوي درن يمر مره بين يديه الحرس افرتيسه مره يلكرمه تلك الدرن اصلا ان ده ورمره وعزيز اللهم صل باب رخصتي فسح الا سكو فسخوا باب يا في المرور الا ما بين المصلي مرت فسحه الى مال وين ارشد والله وحكومه السكو لا اجل الضروره مروضه سحويه قصقي مركي والله سعاره سحقي وملوك قالوا ويا الله ما الا امر الصفر الصوهر مال مويان سكه سحويه وصهر مال الكرابغله قوليها بركود ما خيرا هي ومستفرها لا سرقيبيه الله يغاث و هو خاص خويا هذه الدرغه ما هي لا هو خاص و بيسا iddalla diida إلا in la hormaragnay nahiga suluux khaas u yahay imaamka iyo munfarid qofte celiga kama maamuumsu wala ga soo khasisay saasata marka ila malaki qonka huru qawaaysagu wailo arxila hadithu dahrhu rakaadwa ya sheikh wa hadith ayya yahya al malik al ilm al shehab al zubri al abdullah ibn azullah al asl عبد الله بن عباس رضي الله صلى الله عليه وارضاه قال انه قال وحيري اقبلت وان سوقابلي راكب ارقوفشن على عتال الدابق ولا يوم اذن مالكاس فانا احس وحك دواء الاحتراب قنغر ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا يصلي لله سكتك في لي لبنا من اللي من اللفظه محول يا بينق وا والمذكر للمذكر ما ودكلوا ام امصرف ما لا ينصرف معها اصلاله التوين بالجلين كواله اسم مقصور وهي فمرت ومره بيدين على الصف في صف كبرتيزا هورتيزا وري نزلت و دغي صار وصلت اعطى طلبات ودخلت في الصف في سفير ونودا جلي فلم يمكن ذلك علي احد وفلار طيب يمكنه يميدي تحدث من خبره في الباب ا ان صفوفه ومشه صفكه وهرمر اني معموديه هي مره معموديته ان هو مره الحاله و الله المستعن عبد الله بن عباس كان عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بدا دي سنتي هي برك دنتي و مساله خلافيه طبعا بعضهم حينها الشيء تجربه وبعضهم حينها هي تجربه وبعضهم صدق هي تجربه ابراهيم و مساله لكن يلا عشان تجربه تقريبا ويس الله ورساله واحد اسري المالك مركو اساتذتي بمحوي هذه حضره النبي صلى الله عليه وسلم كل الى لحبكم يو لحب قل الى لحرم حديث انت سكريه وديموكسينس وكبير ايصومه وتدود السحابيه وتدود اما لحه السحابي يا كونك دافي ايوك ميديا الخاص والمكسلينه بحر وامانص وعائشه وجابر المقدس جاء صاحب الدوسي وابن عمر رد طلب المفسرين الضربه مرقه وحا ويا صحابي عجيبها ما الذي لا يقيق وحوريه يتحدث حديث كلي وسوك مقلب انسى كل حقوقك حاجاتك يا دوسي وحور اللسان السؤال وقلب العقول حقوقه يريد الرسول بدل ي قلبي فهم بدل وحدث سريع الملك اللهم برقه وحصو داري ألا سعيد بن ربي وأن سعد ربي وقاس كان أنه يمرغ شيء ما ربينا بعد صفي صفوفته صفوفته بركض هرته من رجلي والصلاة قائمة والصلاة لا يتاقى انتهي على اللوت تاقية الصلاة دينا قال المالك حويري وأنا أرى روحة أرقية ذلك واسع من واسعية وبمعنى بلانتهي إذا وقيمت الصلاة وصلاة مرق الله قيمه وبعد أن يحرم الإمام إمام كنت حدي كديم ولم يجد ولم يجد المرء, المرء قفره لدخل ماله كغلو الى مسيدي مساجدك الا بين الصفوف صفوف الرحبر مويا المساكين بيحتروا على غيابه مر كميال قدارا او سومتين ويا لغايا انه صفوفته قمر مويا ارفع يا مالو حدي هي تعص وضرغدا سليهي الصحيح مساله ولا سو خسيته الله صلي عليه او عن د سريع مالك الله بلق وحسو غالي في حديثه و وحوليه واحد موداه امر كان انقطاع على الكجل لكن في سنه يتصل وحسو صاري ا ابن عبد البر يا سعيد بن منصور يا غيركم مركه سعيد بن منصور وحسو صاري في سننه باسناد صحيح عن علي من... عن علي بن ابي طالب و ابن عباس كما في الاستذكار بو كوسو صاري لبدا اسوا علي بن عباس كوديا نحاوي في معل الاثار وحي في شرح معل الاثار بكودي بسردي بسردي عن سعير عن سعيد الرصيبركا وحاوي الحديث يكون متصل وصواب ربخ علي بن ابي طالب قالوا وحل لا يقطع الصلاه واكرم شافعي موطوان دم با تطبعه ودب كل دب كلو احاديثي سو دعوه حقليه ولا متصله علي بن ابي طالب قالوا وحي لو يحس فيها هيدي سؤال ما له دخل يقطع الصلاه الصلاه دم جو شيء واحد بيوا شيء وحفه مغوي او مما كان كم من يمر قمره يا بين يديه المصلي هذا مما لا سوى من يا ما ليسوا قد نسوا مما كي كم عن من يمر قمره يا بين يديه المصلي عن مالك ان شهاب أن صالح بن عبد الله عن صالح بن عبد الله بن عبد الله بن حال يقول كذا لا يقطع الصلاه شيء يصادح مغويها من مما كان كم من يمر يهرت جسمريا جل عليك اله العشر حلك برك صلاه وحويا حديث حديث الصوره غير غير صوره صار وله الله عليه الصلاه يقضي صلاه الرجل اللي يصلي سو حقيده يا المرء البالغ وقد قد هي وحويا والخشمار نار الخي والقلب الاسد اي جبدوا كوين تاس والله صحيح جواهر العلم وحق قال ابو حريفة. مالك شافحي وجمهور السلف والخلف وحيق أمان بل انتا على ما لك وضعه وخشوع لي صلاة بل نقص كئما نيابي الامام أحمد رحمه الله تعالى وحييره سلمان تلميذ في جامعه كصوصاري وحييره وحييره وليه كمشي كسر قوط وليه صلاة وقويني إلو أيه وقوينيه لكن قوط إيا الضمان خير شكي صلاة لكن يستحق <تصفيق> ايو بحا يستحق الضرائب القهوي واحد قباله غيديا قباله مساله لو حرغاج وحوي جاشيريت ونببك يقول له شحال من راهيم القهوي بقول في سياسه امريال و على ضربه الصدره اولي دا لاغديا الصدره الله واخا ديبال بوقول لاغديه و صوم مرات لكن مساله لو حرغاج جه المرخصه هي لا ودا غيدته صلاه دبري باه لاقس باكو يداري qaab kugu ibalayna waxa weeye مع laga yaabaa markhaadka koob gabadha wafis dhayo wafisna waxa laga yaabaa in aad waxa weeye saadu si daawaleeso in markada masalada ka baxdo dowrad qaladaad soo galo soo socda ma si kii lahayso in ma adrin fuu ay ala saraahi in marku fadhiyo gaar soo muuqdo si daawu calaanay oo kamintigaada ki wixii ba albaa اي ماشي وحويا اي فتره كانت يبغوا يكون فرحيه هي او فاش هذه جاء صادو بيجي سو ومرق اصحوي وحلقيها ما صلات ديره مرقه عبد وحويا واحد فتيه وحب كان ضروري يدبا ا وفرحيه هسه له ا ورلو بيصلح قال الله صلى الله عليه وسلم الحمار طيب وحال كويي مركه صلى الله عليه وسلم ويدرب النبي وحو كويي ايي غمدومي وريحو كل عليا كاسكيه بدلا ياهي يوهو و هو شيطان تيغمدومي ورخبلو شيطان يي ودي خايركاسو يلالا بلقو خا ويهو وخ لاغ واكو يمريا ما وصلت المصلي في في السفر ما وصلت المصلي قفكت تكرية سدرتي سوباب ياهي في في السفر سفرخه اا شحو حويا واحد مو دائم مرخص حويا سدره او سفر كو قيديات مو way u xuleeyahay ee qafska u howe yar ee RT si jooga sida gaaribka marka waxna xukumeeyay in gaaribka la xusnaa subax marka sida gaaribka jiraa uu ku tilayaayo suratu al-qida'a musalli suratu limal khalfahu inaba ka suradii soo inta بلعلا <Illusionosos> في السفر وفي الحضر لماذا قالوا بها يا وحديث عن صورة ليلة في الحضر ميت الماميين حديث كان في آثار تصوص عطالة في السفر ميت الماميين لماذا قالوا بها يا صحيح لماذا قالوا بها يا صفران هذا وحدثني أحياء المالك أنه بلغ وحسوق المالك حديث وحاول يصغل متسل صورها المخارجة مسلمية غير قد ألا عبدالله بن عمر كان وحا يثبتن كيسوأ الصنة من راحلتي هشيسة صلى الله عليه وسلم قلتك لي وحدث لي عن مالك عرشام عن مالك العرشام نعروة أن ما هو أبيه عروة من الزبن كان يصلي كيسوك في الصحراء برمانك إلى غير الصدرات الصنة لأأنتين هكذا أمرك الصدرات هكذا مواجبة حكم كيذو بسوأ الصنة حتيوة واجبة لجيناه صح لقم تيكره حدي وصلنا للإلهان ولقا تكرى واكل كتا قيد يا أبو حريفيا بالزبير الإمام الرحمن رحيمه الله تعالى يغيره حليه ووجب لقا تكره واي الإمام الشافعي رحيمه الله تعالى يا أبو حريفيا بالك حليه برخة سحابه وصلنا بإليه وجراهيره العلم وصلنا يقبان واجب لا أحب يقبان لا نبكي الصدحان وحقا waa ligu tiri karo wala soo socona dadka somayahu gaciifayso waar waay waa inaan baal laga warado xaqaydiga mid dowladdu ku sheegay mid dowladdu ku koobdaa la lihid gala tagriimada markuu uga ayuu ku sheegay ximu laa taana laakiin waxa raajjahaa suutraad waa waajib laga ma jeeyo khalsaan waajiga nuxusta dawahilteeda barxila fiiriyalla amr ya qor ku waajib suu sidii sabakeeda illa wax ka xilay xidhiya la helay muyaaro saarif lo helay muyaare qofka imamka iyo qofka munfarid caalawada qof suu ku waajib qofka ma aha laakiin sagga sabada lagu baale imamka ayaa sabada u ah oo imamku wax samaysaa واي الي معروفه وخليه هي في شرح صحيح مسلم وحا الموضوع يكون يثبت او سي الى كراهيته اللي صور صد وله وهو ذلك الضويه هي رجاسي واحد من طريق يحيى بن مالك عن ابي جعفر القاري معنوه قارئ وهلهه ونسبه الى قراءه القران القاري هذه اللي يذا على قيد بالدسمه دي تشديد ليها أنه قال رأيته عبد الله بن عمر مغرقي إذا, أهو إذا أهوى برقه حور صدق ليسجد سي ونسجده مسح الحصباء فقحوا مسح جني لموضع الجمهة باشه وجدت لليه مسح الخفيفة مسح تافض وقعنا مسحكوها الله وحدثنا عن مالك أي حيام المسحي الأنساني أنه بلق وحص وقال أن لا مادر كالوحة يقول بصح الحصبايه رجحوا واحدة بصح بصحه واحده بصحه واحده وهي بصحه ثاليه وصرقها كتحيطك اذا خير بدل بل حول اللاعب يقول لك يسعص هذه سيد هذا وقت له سحيخره صح حلك ايدك حرام الله وكراهيه مدارس علمادو بدنكوا اتفاق اضي قي... باعت له باليهيمه لكن وحكو سؤال حديث في صحيح مسلم وحوي يا وقروح حيستوي ذي شره فإنه الرحمه تواجهه واحلطه سوقه ليس قفكه فإذ كان لا بد فواحده قد قال لمار ما يصير اسكم الصحره قال بركدي ورسله قد عصر عبد الله معور لقي قادريه مسحه خفيفه بليدي وحوي يا هلمر مصح يا ودونك دونك ليش نسجوديس يا وتقلفتي سوا حوايا سبس حته صلاهك قلتوا قلتي لشتي سوا اذا ما جاوا حكوا الباب في تسويه الصفوف في الصفوف دلل السنوه الصف كله السنوه وايد يصلموا على رسول ابن الحب الولا قال خميدو كل شي حد الواجب ابن حسبي رغم انه هو حيقولوا يصلاه وضو صف لا ايه رضو سفو قال الله وعضوه بطالة صلاة من بلني ابن الله تعالى وكس حاضر اذا قيمك من الوحيد اجراعي الواجبه اجراعي وحكم اجراعي طيب ابن حجر رحمه تعالى وحوط المريش في فحباني وحوط وجوب كاسرة ووجده فلما أرى يصوى ادعاء الشاكتين يقولوا ايهر صحيح ادعاء صحيح وحدث لي أحياء المالك عن الله في الله عمر وخطاب كانوا يأمروا كأمر بتصوية الصفوف صفوفة إلا الصره فإذا جاءوا هم بركوه مادين فأخبروه أي أور خمال فلقد استوت إلى السلاتي كبروا تقوين سجنه نضموا وكيل انجلي صفا عضبه صاصب صفوفة عضبه بركوه مادين واسل الله يلايبوك تقوين سجنه وحدث لي على عل عم عن عمه ياليركي أبو سهيل بن مالك ريسول خباجي عيسى لا في قليلات وان لا في باليك ما له بيه عامر الاصبح الكوري انه قال وحيري كنت وحنا باع عصاب العفان عصاب عفوي عيسى قرابه الصلاه والصلاه ديزاتي وارى كلبه ارجو لاحظ في أي محضر عندي في اي فرد غيري قدر لي ارجا انا وحويل شنو مشار معيره اي جويو او أنا أردت على كلاة الشراء ويدي سرية فأنا أزل كمان الزرن أكلمه إلى أن لهذا اليوم وهو يصوي حصباً أنا حول المسلح اليوم بلا عليهم لماذا يسكوا بوضع حتى جاءه رجالهم رجل الله يؤيي مادين قد كانوا أها وكرهم كل شيء لتسوية الصفوف صفوته سيبتانكية فأخبروا هو يوار خمال أن لا الصفوف صفوفتي لديت هو داك اللي يسمى صفوفي قال اللي و هو يقول لي استوي في الصف الصفك عندك قوس اللون اه صدك كبره من و هو يقول لي اللي عريق استوي كو في الصف صفك عوض على يدك لو على لوخرهتك لو في الصلاه الصلاه صلاه الا لو د قعمود وحا و ليسل فالكامل رغياننا مسألة خلافية ومسألة لا يسكوها مسألة أيضا ف... مالكيين واحد كبيرا إلا سيدا الله إسكال الله على الله صلى الله عليه وسلم تخبئنا وإحباقه سبيث بنا لكن إذا كتبت أنكم بذل بدويلنا لما مالك وخشة إلوية أو حيّر بدويلنا لما نقول كهندي وضع اليمنع وحيّر في وضع اليمنع على اليسرع لا أعرف ذلك في الفريضه ويذكرت تكون قالوا اي واحد هيت هي الغوك راهي سجل اي اوه كراهي اوردجل لكن صلحها ولقصد ورجلوا علله صلحها كليسى تراويح هي ده حوايا قيابلي قف بركو دالو بمعنى سوره وذخيل خير قف صلحك له له صلاه عليك ابو حاوي... تخلوه حتى قيابلي لكن حوا ما حطتش كلبه ما قلت و هو هي برك ساصل ليه في مختصر رحيم الله وتعالى سلسله و هو كتلي اي نسله تايق قعمها نسيدايه ان نسلكه اسلكه اوه باه ان نسيدايه صلاه ربي الله سبحانه وايه برحمها جواهر العلم لا تشو حقه من سوره الصلاه وهذا هو الراجح ساسح بضل لك الله وحدثنا علي يحيى المالكي عن عبد الكريم بن ابي البخاري قال بسدي وضعيف ولا بسوتين ابو اضي فيش الى وضعيف واحمر صوع عمره سحويان حديث كبو كوريا يا مالك وطه صد حديثه كلام مرسله او وجه كيو كيتصاله ارجو ما صوب الامر لا قال وحيري من كلام النبوة الأولى حديث هو صحيح اسم بيقول كأن بيري ورا هادالكول هو حكمه ايدال تنصحي مرقد حشوري فصنع سبيل ما شئت وحضنته اه من كل ذلك ابو دلفي دلونجري ابو دلفي ما هو ييري وهو عليك مرخصو يا إذا اذا لم تصن عرضا ولم تخشى خالقا وتصطح مخلوقا فما شئت فصنعي بحيث أن هذا المركض يحول إلى عرضي يشرف الله خالقا هذا كعسرين مخلوقا هذا كحسوري وحد وتصمه إذا لم تصم عرضا ولم تقشى خالقا وتصم مخلوقا فماشيتا فصمعي ووضع اليدي ووضع اليدي كمينا الصمدة إحداه وميتك على الأخرى كما في الصلاة سلدة يضع اليوم ميته ومتلق على اليسر وبيح ذو بيح ذو اصوات تفسير يا قوط يا تفسير قوطا يضع اليضع على اليسرى الى مالك باوتير قوط 75 والتعجيل الفطر افرخ الاسود تجيب اخربك والاستماء الا السغو الا حبسوا والاستماء الا السغو للسحور سحور عن مالك عربي حازم من الدين الله والسلامة من عن سهل المسعدي ساعدي أنه قال وحوري كان الله صبتك وحايا يؤمرون كويلا أمره كويلا أمره أي أن يضع الرجل لكوين ينرحق أياه يدال يمناك يد عن على ذراعه ليصرع فكي سمع صحوه ينبيح في الصلاة الصلاة ده. إذا حديثك حكم المرفوع لسهل المسعدي وأصحابه وإياه هذه الصحابة قلت أمرنا إيه نهينا إيه يؤمرون إيه كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حكم المرفوع اشياذا صدق قال ابو حزم حجري لا اعلم مؤا الى انه سهل يمئن الاصغير يمؤ يعني ذلك قص يمئ دليل ويروا بمعنى حديث النبي يقول تيروا يا ويهاد وهكذا روايه به وهكذا روايه يبلغ به وهكذا رواية يملوك به رواية يميه ورفع الحديث ساسوريج رامبليم وحوي الإمام السويدي في ألفية رحمه الله وسحنا أي حديثي المخانب والسلسان بل إنكسوا عن حج مرخة مشألنا مثل مرخة وحوية وستير الرغاجة حواصيلة المالية جواهير أهل العلمية الله أكبر الله باب القروض في جس سلاتي الله قروضك بل كورهم قلتم اروحوا كل ما هذا الى الضوء ال 110 معنى كبدن 100 وبعضهم جمع بي في بيتين دعاء وخشوع وخشوع والعباده طاعه دعاء وخشوع والعباده طاعتهم اقامتها اقراره بالعبوديه سكون الصلاه والقيام وطوله كذا دوام الطاعه ارغابه حرقيه wa haw iyo du'u noqdaa khushuuc du'u noqdaa jibaad du'u noqdaa waacal ayo noqdaa ila ilaahay ayo adoonimada adoonka u taa ila qaratiga macamiida amsuwa qurood kale ilaaha samanta qurood balaayda taagmada qurood balaayda talmiin walaa <اللهو مستعاري> وحدثني يحيى عن مالك عن الله فعلا عبد الله من عمرك عن محوان لا يغلطك عن في شيء من الصلاة وحصلاتك من الصلاة وحمر قلود جنب وحضر قلود قلود أفر قول باك الجنب قولك كما ذو حوق وصنة راتبة مؤكدة مو مو مو مو عليها وصنة راتبة أذكت إلا دائما نصنع وهذا هو مدهب المالك والشافعي وجهور مطابعيهم رحمة الله عليه عليهم عليهما. و وحاويان قولك السواك استولى و ادعو قبا وا بدعه لا اساس لها كاف في الصبح ولا في غيره الا أصل هذا وهذا هو ابن حبه بحريفه الله عليه بدل قسم هذا الحقبا قروضه وحل القروض في الدجل اوار يو ملك يجتو قوب الا ان يريل يو او لا يترك الدجل وهذا هو ابن ابي احمد رحمه الله عليه قولك افراض الحقبا ما يحوي يجوس وتاكو وفعله الا تغروي بلانتحي الا سويين وي واه وي بلانتحي وهذا منهم المقيم راح رسول الله عليه وصفيان الثقلي وابن حزم والمذري الطبري وابو جعفر قاصصا صقرا طيب انت اغواش قولك واخو خوجان فيزاجه لا طارنا في خجتلك نقول لك والله باب النهي هي الصلاه السلمي يبوي على صلاتي صلاة والإنسان قفل يريد حاجة هدنتي سوكريه يعني كارئي صحري وحصائي وحدثني أحياء المالك عن الشاب العروة عن نبيها محض الله من أرقم محض الله من أرقم بن وهبي من عبد الملاف من الزهرة من كلام القراشي الزهري وصحابي معروفة عام الفتح السلام في خلف الطوء السلامي ويه كان وحواه أم أصحاب أصحابي سكيما مغضف حضرتي الصلاة والصلاة والصلاة والصحابي فذهب لحاجتي فقاله الحوري إلي سمعته رسول الله الله صلى الله عليه وسلم يقول سؤاله إذا نادى أحدكم الذكين منخوا قلنا الغاية سحاول منخوا أعوضانه رو معنى مكان غير صحراء الله صغف فليبدأ به كبني الله بينه حاجنا سؤال قبل صلاة صلاة كهر وحدثني عن مالك عن زيد من أصلا أن عمر وخطاب قال الحوري لا يصلي يلا يونس من أحدكم الذكين والحال هو يسعون بأم من أمو حجنا اليوم بين وركيه اللي مليسة بريوة أحدودة ها خوائية والله أعلم وصلى الله وصلى على نبينا محمد وعلى الله وصحبه سلم